بسم الله الرحمن الرحيم سورة نزلناها وفردناها وانزلنا فيها ايات دقينا وانزلنا فيها ايات دينات لعلكم تذكرون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 فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدراء عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله ாஹ்மும்பும் அஃருள்ள لكل امرئ منهم ما اكتسب من الذنب والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا اذ سمعتموه غن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا وقالوا هذا بافكم مضير لولا جاء هِينَ بِارْبَعَةِ شُهَدَاء فَإذ لَمْ يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا ولا اخره لمسكم لمسكم فيما فضتم فيه عذاب عظيم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 சுால அபதோ வயவைனு முலயத்துலீமுன் ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم لهم عذاب اليم في الدنيا ولا اخره والله يعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمه هو ان الله رؤوف رحيم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 ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا ياتئل الفضل منكم وسعت ان يعطوا للقربى والمساكين والمهاجرين فليس بين الله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 يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ப்பய்விப்பயோ நிப்போ நோன் லும் மவுரத்தூ வரிஸூ கரீஹீனூத்தோயோத்தன் வைரபுயோச்சிக்கு திசோ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكنه فيها مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَصْوَاتِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ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 ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو غابغائهن او ابناء ابعالهن او ابنائهن او ابناء ابعالهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهم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 அயுமுல்லா நலி நிகுமுல்லுமி الذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وااتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ناردن تحصنا لتبتعوا عرض الحياه الدنيا ومن يكرهن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم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 ஜைத்தோனில் ஊவலத்து ஜைத்துவல உலம் தம் சூன நோரு அல நோயில் நோரிஹி மயவுலாஹுலம் சலனி ஒல்லாஹு குல் இன் அலீ في بُيُوتٍ نَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم في بيوت نزل الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا الصال الرجال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وان اداء الزكاه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 அஹூ ஹுஷத்த இது அஹூல மஜித் ஓ வஜல்லாய் ஆயுத ஓசரிசா أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض ظلمات بعضها فوق بعض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 والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والارض والى الله المصير الم تر ان الله يرج سحابا ثم يولف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وإن يكن لهم الحق ياتوا إليهم الذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وعطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وَأَقَسمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن مَّاتُوا لَا يَخْرُجُنَّ قُل لَّا تَقْسِمُوا طَاعَةَ مَعْرُوفٍ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُل أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ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 لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي أَرْضِكَ مَسْتَخْلِفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَوْا لَهُ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ دَعْدِ خَوْفِهِمْ إِلَى أَمْنٍ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 والله عليم حكيم واذا بلغ نطافال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم اياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء إِلَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 او بيوت امهاتكم او ضيوف اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او ضيوف عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتيحه او صديقكم ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا واشتاتا فاذا دخلتم بيوتا فاسلموا عليها ان فسقم تحيه تحيهًا من عند الله مباركه طيبه كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تعقلون انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه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 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَازَا فَأَنذِرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ لَّئِيمٌ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ